على شير الهوى ا ا ل ن قدلت ل ا ب ح في عيونك ش ر ب ت ع ط ش تمن تاني هيا جب بيتك م ع ا ي شوف بقى قلبي وجودك

「こんなに」